الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعه الذكر سيزلك من يخشى ويتجنبها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 وَقَالَ إِنَّ غَادَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ